وهي سلسلة الدورات الربيعية التي سميت باسم إمام من أئمة العلم وهو العلامة الفقيه الإمام النقدام المقدسي رحمه الله تعالى هذه الدورات التي تنظمها مؤسسة الشيخ عيد الفانية الخيرية في كل إجازة ربيع من كل عام والتي يهدف المستوى الأول منها إلى استقطاب الراغبين بتعلم العلوم الشرعية الراغبين بالانطلاق في هذا البحر الواسع بحر العلوم الشرعية وجعل هذه الدورة منطلقا بالنسبة لهم وأما المستوى الثاني المتقدم من هذه الدورة فيهدف إلى تحقيق الصلة والتواصل والاحتكاك بين طلبة العلم وبين علماء العالم الإسلامي فضيفنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة وفضيلة الشيخ محمد حسن ولد الددو حفظه الله تعالى العالم الموريتاني الشهير وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا والذي وفق جزاه الله خيرا على المشاركة وعلى أن يكون ضيفا كريما في هذه الدورة مدرسا ومعلما كما عهدناه دائما وأبدا الجدول إن شاء الله تعالى سيكون كما أعلن. الجدول إن شاء الله تعالى سيكون كما أعلن بعد الصلاة العشاء بنصف ساعة من كل يوم يعني تقريبا الساعة الثامنة مساء درس في شرح كتاب التمهيد. في سيكون الدرس إن شاء الله تعالى في شرح كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعلامة جمال الدين الأسلم الشافعي رحمه الله تعالى. وهناك درس آخر بعد صلاة الفجر بنصف نصف ساعة أيضا تحديدا الساعة السادسة صباحا ويستمر إلى الساعة السابعة والنصف وسيكون في شرح كتاب الباعث الحديث شرح افتصال علوم الحديث للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وآخر شيء هناك درس أيضا بعد يعني درس في فترة العصر يبدأ تحديدا الساعة الرابعة عصرا الدرسان الأساسيان في الدورة درس العشاء في الأصول ودرس الفجر في المصطلح أما الدرس العصر من الساعة الرابعة إلى الخامسة هذا درس مصاحب سيكون إن شاء الله تعالى في شرح المعلقات ولكن أنبه إلى أن درسي الفجر والعصر سيكونان إن شاء الله تعالى في مسجد إدارة الدعوة في مسجد إدارة الدعوة في فريج كليب وأما درس العشاء فسيكون في هذا المسجد إن شاء الله تعالى درس الفجر إن شاء الله تعالى يبدأ من الغد درس الفجر يبدأ من الغد أود قبل أن يبدأ الشيخ أن أعتذر لخطأ وقع من المكتبة التي تقوم بتصوير ملازم فهناك نقص كبير في عدد الملازم المطلوب العدد الذي يعني طلبناه للتصوير أكبر بكثير من الذي وزع ولذلك حصل تأخير فقط في التصوير إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس في أثناء الدرس ستصل النسخ الباقية من لم يتسنى له أن يتسلم نسخته في بداية الدرس يتسلم إن شاء الله تعالى أثناء خروجه يتسلم إن شاء الله تعالى أثناء خروجه أترك الآن المجال لفضلية الشيخ فليتفضل مشكورا مع جورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تعالى الذي جمعنا بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا البلد المبارك ونسأل الله أن يكون جلوسنا واستماعنا وما نقدمه في ميزان حسناتنا نجده يوم العرض على الله سبحانه وتعالى في صحائف أعمالنا الصالحة وأن يتقبل بنا صالح العمل وأن يتعلق أعمالنا كله خالصا لوجهه الكريم من المهم في بداية هذه الدورة إلى أن ننبه إلى أن العلم قسمان القسم الأول منه نوري والقسم الثاني تطبيقي والقسم النظري هو أكثر ما ألف فيه فأكثر العلوم علوم النظرية والقسم التطبيقي حصل التاليف فيه قديما في نطاق ضيق ثم بعد ذلك انحصر في فنون محصورة ففي علوم الشريعة علم الأصول هو علم الاجتهاد وهو الذي يغطي النوازل والوقائع التي لم ترد تغطيتها في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وبابه مفتوح إلى يوم القيامة لأن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام شامل لكل حاجات الناس ومغطٍ لكل ما يتجدد من الوقائع وقد لا يكون الحكم صريحا في كتاب ولا في سنة ولكن الله أحال إلى الراسخين في العلم وهم الذين يستنبطونه منهم، فقال قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه منهم، فلذلك لا يمكن أن تخلو مسألة من حكم لله جل جلاله، فالله تعالى هو الحكم العدل وبيده الحكم كله، ومختلف كل ما يختلف الناس فيه من الأمور. فإن حكمه إلى الله جل جلاله ولذلك فإنه أحال الحكم إلى نفسه ومنع التشريع على غيره فقال أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال قل أرأيت قل أفرأيتهم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أما على الله تفترون وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلا بد أن يكون لله جل جلاله حكم في كل مسألة لكن قد يكون ذلك الحكم صريحا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في متناول أيد الناس وقد يكون ذلك الحكم مستنبطا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصلوا إليه إلا الذين يستنبطونه منهم إلا الذين هياهم الله وأهلهم للتوقيع على رب العالمين وعلم وصول الفقه هو العلم الذي يبحث فيه على أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد فهو علم يبحث فيه عن ثلاث أمور أدلة الفقه الإجمالية معناه ما تؤخذ منه الأحكام مصدر الأحكام في الشرع وذلك أن أدلة الفقه الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كالاستصلاح هي الأخذ بالمصلحة المرسلة وكالاستحسان وهو الاستثناء من القاعدة بنصنا واستصلاح وكالإجماعات الفرعية كالإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة وإجماع الخلفاء الأربعة الراشدين ونحو ذلك وكذلك بقية مختلفة فيه كشرع من قبلنا وكالعادة فيما يؤخذ فيه الحكم من العادة في الشرع فهذه تسمى الأدلة المختلفة فيها والأولى تسمى الأدلة المجمع عليها وهذه هي الأدلة الإجمالية أما الأدلة التفصيلية فهي إزاؤها فمثلا فمن الكتاب دليل الوجوب الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم مع رجلكم إلى الكعبين دليل حرمة الربا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفة منتقوا الله لأنكم تولحون وهكذا فهذه هي الأدلة التفصيلية وبما أن علم الأصول إنما استنبط من نصوص الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة ومن عمل أئمة الاجتهاد من السلف الصالح فإنه محتاج إلى تطبيق وهذا التطبيق أفرد له علم مستقل سماه الأولون علم تخريج الفروع على الأصول وذلك أخذ من عمل المجتهد لأن وصول الفقه كما ذكرنا يتناول هلها أمور أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد فطرق الاستفادة من تلك الأدلة إنما هي اجتهادية أخذها علماؤنا من بعض النصوص من الكتاب والسنة ومن عمل أهمة السلف الصالح الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والورعي والاستقامة فهذه الطرق التي بذلوها لاستنباط الأحكام من النصوص وتغطية كل النوازل والوقائع المتجددة من نصوص الوحي بما أنها استنباطية تحتاج إلى تطبيق وأفرد لها هذا العلم الذي هو علم تخريط الفروع على الأصول وذلك أن النفضة في الأصل يدل على الحكم بمنطوقه ويدل عليه بمفهومه ويدل عليه بإشارته ويدل عليه بمقتضاه ويدل عليه بتنبيهه هذه خمسة أوجه يدل منها النفضة الواحد على الحكم في الشرع الوجه الأول يدل على الحكم بمنطوقه معناه أن يكون محل النطق من الكلام يدل على المقصود يدلق الله تعالى ويفعل الخير فهذا صريح في مشروعية فعل الخير وأن هذه الأمة يطلب منها أن تفعل كل ما هو خير إذا تردد الإنسان في أمرين أحدهما أفضل من الآخر فإن الآية صريحة في أمره أن يفعل ما هو خير فهذا هو الذي يسمى بدلالة المنطوق في مقابلها دلالة أخرى تسمى دلالة المفهوم وهي قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به أو, أو لا منه فإن كان مساويا له سمي ذلك لحن الخطاب وإن كان أولى منه بالحكم سمي بفحو الخطاب ففحو الخطاب مثل قوي الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في التعامل مع الوالدين فإن الله حرم أن يقول الإنسان لوالديه أف لكن ضربهما وقتلهما أولى بالحكم من التأفيف فهذه الدلالة تسمى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم الذي هو الموافقة وهو أولى بالحكم فتسمى فحو الخطاب وأما نحن الخطاب فهو دلالة المساوي في قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فقد حرم الله أكل أموال اليتامى ظلما لكن ما الفرق بين أكلها وبين إحراقها وإتلافها لا فرق فهذا من دلالة المفهوم الموافق لكنه ليس أولى بالحكم بل هو مساو فهذا يسمى لحن الخطاب والقسم الثالث هو مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم فإذا جاء التصريح بحكمه في الشرع وذكرت علته فإن الأصل أن تلك العلة تقتضي أن ما اختلت فيه ولم توجد فيه العلة أو لم يتحقق فيه الوصف يحكم له بخلاف الحكم وذلك مثل قول الله تعالى فتحرير الرقبة مؤمنة فقيد الإيمان في الرقبة مفهومه أن غير المؤمنة لا تجزئ لا يجزئ عتقها وهذا ليس من دلالة المنطوق ولا هو من دلالة مفهوم الموافقة لأنه مخالف للمنطوق به في الحكم فهذا يسمى مفهوم المخالفة وهو أنواع ثم بعد ذلك دلالة اللفظ بمختباه معناه أن يدل الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به سواء كان حذفه عرفة بكذب الكلام دونه أو ببطلانه شرعا أو بعدم استقامة التركيب فقد يكون الكلام كاذبا لو لم يذكر ذلك المحذوف ولم ينتبه له مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه فهذا الحديث فيه محذوف لا يستقيم الكلام في صدقه إلا به فإن معنى الكلام رفع علي عن أمتي إذم الخطأ والنسيان وما استكره عليه لأن الخطأ والنسيان والإكراه توجد في هذه الأمة وهي غير مرفوعة ولا يمكن أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لزهه عن ذلك وقال وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحيونه وحا فعلم فعلم أن المحذوف الذي لا يستقيم الكلام في صدقه إلا به هو لفظ الإذم رفع علي عن أمتي إذم الخطأ والنسيان وما السكر عليه وهذه الدلالة تسمى دلالة المقتضى ومن أنواعها أيضا إذا كان الكلام لا يستقيم عقلا إلا بالمحذوف مثل قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فكون السفينة مخرقة لا يخرجها عن كونها سفينة فعلم أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام عقلا إلا به وهو كل سفينة صالحة غصبا ومثل ذلك قول الله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق فلا يستقيم الكلام عقلا إلا بذلك ومثل ذلك قول الله تعالى يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم معناه فضربه فانفلق ومثل ذلك قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسط ففدية من صيام ليس معناه أن كل من مريض وهو صائم كل من مريض وهو محرم تلسمه الفدية لا بل المقصود فحلق فلا يستقيم الكلام شرعا إلا بي هذا اللفظ المحذوف فهذه هي ثلاثة قصان إما أن يكون الكلام كذبا بدون المحذوف وإما أن يكون غير مستقيم عقلا بدون المحذوف وإما أن يكون غير مستقيم شرعا بدون المحذوف فهذه تسمى دلالة المقتضاء ثم بعد ذلك دلالة الإشارة وهي أن يكون اللفظ بجمعه بلفظ آخر يتولد معنا ليس من دلالة اللفظ الأول ولا من دلالة اللفظ الثاني وحده وإنما يحصل بالجمع بين اللفظين وذلك مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع مع قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين فهذه النصوص إذا جمعناها عرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الحمل والرضاع يستغرقان سنتين استغرقاني أقصد ثلاثين شهرا حمله وبصاله ثلاثون شهرا وعرفنا أنه جعل الرضاعة يستغرق سنتين فلم يبقى للحمل إلا ستة أشهر فعرفنا أن أقل أمد الحمل ستة أشهر هذا أقل ما يلحق به الولد بوالده ستة أشهر لأن الله لم يبق من المدة إلا ستة أشهر للحمل لأنه قال وبصاله بعامين وقال الوالدات ارضين أولادهن حولين كاملين وقد بين أن الحمل والرضاعة يستغرقان ثلاثون شهران وحمله وإصاله ثلاثون شهرا هذه الدلالة ليست من دلالة اللفظ فلا هي لا لا يدل عليها اللفظ بمنطوقه ولا بمفهومه ولا هي مقتضى محذوف يمكن أن نضيفه إلى معنى الكلام فهي تسمى دلالة الإشارة وقد تكون في آيات متعددة كما سقنا في المثال السابق وقد تكون في آية واحدة كقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهنا قال فالآن باشروهن وذكر غاية ذلك بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الله للصائم أن يجامع أهله في الليل من أول الليل إلى آخره حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وذلك مقتضن لجواز أصباح, أصباح الجنوب صائما لأن بداية الصوم ليست كنهايته فالصوم منافل للجنابة بعد أن يصبح الإنسان صائما لا يحل له أن يدخل الجنابة على نفسه لكن إذا كان جنوبا من قبل فيجوز أن, يصوم أن ينوي نية الصوم وهو جنوب لأن الله أذن له في سبب الجنابة حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذه الدلالة ليست من منطق هذا اللفظ ولا من مفهومه لا موافقة ولا مخالفة ولا هي من مقتضاه حتى نقول قد حذف من الكلام ما يدل عليه المذكور ولكنها دلالة إشارة والدلالة الخامسة هي دلالة التنبيه والتنبيه معناه ملمح خفي يظهر من جلب لفظ في موضع كان بالإمكان أن لا يأتي فيه فكون الحكم تعلنيا أي يدرك العقل علته وكون علته كذا كل ذلك نحتاج إليه فيأتي لفظ أو وصف مقترنا بحكم فيدل ذلك على العلية ويدل على التعليل بذلك الوصف فقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فهنا ربط النعيم بالبر وربط الجحيم بالفجور فدل ذلك على أن الحكم تعللي أن دخول الجنة ودخول النار تعللي وأن علته علة دخول الجنة البرور وأن علة دخول النار الجحيم علة الفجور لأنه لو لم يقتب بهذا الوصف في هذا المكان لما كان لذلك معنى لو كان هذا الوصف لا يدل على هذا المعنى لما كان يجلبه بالخصوص معنى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنت نهيتكم من أجل الداف فهذا الحديث فيه ملمح إلى أن النهي عن الادخار من لحوم الأضاحي معلل وليس تعبديا وأن علته الفقراء الذين دفوا إلى المدينة واجتمعوا حولها فإذا قدر أن العام خصب وأن أهل المدينة ضحوا جميعا فإنه لهم أن يدخروا من أضاحيهم ما زاد عن حاجتهم من الأكل في الأيام الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحكمة عللي لكن فهمنا للتعليل والعلية من قوله إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة ليس من منطوق هذا اللفظ ولا من مفهومه لا موافقة ولا مخالفة ولا هو مقتضاه ولا هو إشارته إنما يدل عليه بإيمائه وهذا الذي يسمى دلالة الإيماء وأخذنا للتعليل من الوصف يتم بأحد ثلاثة أوجه إما بتحقيق المناط وإما بتنقيحه وإما بتخريجه والمناط معناه مكان نوط الحكم من الوصف أن الشارع أمر بكذا أو نهى عن كذا ولكنه أناط ذلك بوصف معين من الأحكام ما لا تكون مناطة بأي شيء فتكون تعبدية مصلحتها أخروية لا يمكن أن يشرع الشارع أي شيء إلا وفي مصلحة لكن تلك المصلحة قد تكون دنيوية فنصل إليها بعقولنا وقد تكون أخروية فلا يمكن أن نصل إليها بعقولنا في الحكم التعبدي الذي ليس تعلليا مثل أن الله تعالى أوجب علينا صلاة ثلاث ركعات في الحضر والسفر عند غروب الشمس وصلاة أربع ركعات عند غروب شفقها في الحضر وركعتين في السفر وصلاة ركعتين عند طلوع فجرها في الحضر والسفر وصلاة أربع ركعات عند زوالها من كبد السماء في الحضر وركعتين في السفر وركعتين عند أقصد أربع ركعات عند دلوكها في الحضر وركعتين في السفر صلاة العصر فهذا لا يمكن أن تصل إليه عقولنا لكننا نعلم قطعا أنه لمصلحتنا فالله جل جلاله غني عننا ولو شاء ما خلقنا فلما شرع هذه الأحكام عرفنا أنها لمصلحتنا لكن مصلحتها أخروية لا دنيوية بخلاف ما مصلحته دنيوية فإننا نفهم ذلك كتحريم الخمر والزنا وقتل النفس والسرقة ونحو ذلك هذه مصالحها دنيوية واضحة فتحقيق المناط معناه أن يأتي الحكم في شكل قاعدة عامة فنطبقه نحن على أفراده باجتهادنا فقول الله تعالى والسشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هنا أحال الله إلى رضانا ورضانا هو اجتهادنا ممن ترضون من الشهداء فلم يقل لنا الشهود فلان وفلان وفلان وهلان وهلانة وهلانة بل ذكر لنا قاعدة عامة يمكن أن نفذها نحن ونطبقها على الأفراد فمن وجدناه صاحب عدالة وكان مرضيا عندنا ممن نرضى من الشهداء قلنا هذا شهيد عدل والله أحال ذلك إلى رضانا فهذا النوع يسمى تحقيق المناط لأننا حققنا المناط الذي هو مكان تعليق الحكم من النص وهو من النوط ناطه ينوطه بمعنى ربطه وعلقه فمكان تعليق الحكم من هذا النص عرفناه وهو التزام الإنسان بالصدق وتجنبه للفجور وعدالته في القول وسلامته من العيوب التي تقطع في الشهادة فإذا اجتمع ذلك في إنسان قلنا فلان عدل فلا يسمى تحقيق المناط أما تنقيح المناط فمعناه أن نجد أن الشارع أناط الحكم بعدد من الأوصاف وهذه الأوصاف ليست بالضرورة علة لتعليق الحكم عليها فوجدنا هذا الحكم وجدناه مرتبطا في النص بعدد من الأوصاف فنقوم نحن بتنقيح تلك الأوصاف فنزيل ما لا يصلح للتعليل منها ونلقي ما يصلح للتعليل فمثلا في حديث سلمة بن صخر إن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتوف شعره ويقول يا رسول الله أهلكت وأهلكت واقعة أهليه في نهار رمضان فأمره أن يعتق رقبة وضرب صفحة عنقه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه فأمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال يا رسول الله وهل وقعته ما وقعت فيه إلا من الصيام فأمره أن يطعم ستين مسكينا فقال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فأمره أن يجلس فجاء بفرق من تمر فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أمره أن يطعمه أهله فهذا الحديث وجدنا فيه عددا من الأقصاء مرتبطا بهذا الحكم الذي هو الكفارة كفارة من أفطر في نهار رمضان فوجدنا أن الرجل جاء متأثرا يضرب صدره وينته شعره فنقول هذا وصف طردي لا يصلح للتعليل لأن الحكم الشرعي نافذ على كل المكلفين من رضي منهم ومن لم يرضى لأنه حكم الله فإذا لا يصلح للتعليل كونه جاء يضرب صدره وانته شعره قوله واقعت أهلي لا فرق بين مواقعته لأهله ومواقعته لأمته وأيضا نعوذ بالله لو سن الإنسان في نهار رمضان أو لا بالحكم فلا فرق بين ذلك وبين قوله واقعة أهلي وقوله في نهار رمضان لا خصوصية لذلك النهار عن غيره من أيام رمضان ولا خصوصية لذلك الشهر رمضان الذي واقع هو فيها عن غيره من الرمضانات فهذا هو تنقيح المناطى بالنقص، لأننا نقصنا الأوصاف، فابقينا ما يصلح للتعليل وهو مواقعة الإنسان في نهار رمضان، وهو صائم، فإنها موجب الكفارة. ولدينا نوع آخر منه يسمى تنقيح المناطى بالزيادة، وهو أن ننظر إلى الأوصاف المذكورة. وإلى ما يشبهها بما لا فرق بينه وبينها فنثبت الحكم بتلك الأوصال فهذا الرجل بين أنه وقع أهله في نهار رمضان لكن ما الفرق بين الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان كل محرم مبطل فلذلك إذا نقحنا المناط بالزيادة نقول كل من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان وهو صائم فإنه تلزمه الكفارة والقضاء والتوبه وهذا ليس من دلالة النص وإنما هو تنقيح للمناط بالزيادة زيادة الوصف لا فرق, لا فرق بين الأكل والشرب والجماع في أنها محرمة في نهار رمضان ثم القسم الثالث يسمى تخريج المناط وهو أن نجد حكما شرعيا ومن المعقول أن يكون معللا ولكننا لا نجد معه وصفا مرتبطا به يدل على العلية والتعليل فعرفنا التعليل أن هذا الحكم معلل من خلال الاستقراء ولكن لم نعرف علته بخصوصه فحينئذ لا بد أن نستخرج نحن العلة فمثلا يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله وجدنا هذا الحكم وهو وجوب قطعي يمين السارق ولم نجد علة لذلك وقد عرفنا العلة لأن هذا مما مصلحته دنيوية فنستخرج نحن العلة فنقول إن اليد هي التي يباشر بها الإنسان الاختلاس، وأنه إذا سرق فإن من المناسب أن تقطع تلك اليد التي جنت واعتدت على الآخرين ليكف ذلك أذاه عنهم وحينئذ نقول إن كل من أتلف مالا لغيره وقد أخذه خفية خلسة من حصره وبلغ نصابا ولم يكن هو مضطرا إلى أخذه ولم تكن له فيه شبهة فإنه تقطع يده هذا الحكم الشرعي هنا استخرجنا المناط وهو شروط القطع في السرقة فلا بد أن يكون المسروق مالا متمولا فمن سرق مالا سبمالا فلا عليه، ولا بد أن يكون محرزا فمن سرق لقطة وجدها في الشارع فلا عليه، ولا بد أن يبلغ نصابا، فاليد لا تتله وهي جارحة لله مقابل ما جعلت له به شرعا، إن هذا حكم شرعي، لا بد أن يقتصر فيه على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن لا يكون له فيه شبه، فإن كان له فيه شبهة كالمال العام أو مال الولد بالنسبة للوالد أو مال الزوجة بالنسبة للزوجة فإن له شبهة أو مال العبد بالنسبة لسيده أو مال السيد بالنسبة لعبده فإن له فيه شبهة فلا يقطع فيه وكذلك أن لا يكون مضطرا إليه فإن خاف على نفسه الهلاك ولم يجد ما يزيل به ضمأه وجوعه إلا مال الغير فسرقه فلا تقطع يده السرقة حينئذ لأنهم مضطر وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتتم إليه وقال من الطر غير باعٍ ولا عادٍ فلا إذم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داوود وغيره من أخذ بفيه غير متخيذ خبنة فلا شيء عليه فلذلك خرجنا المناطخ خرجنا مكان نوط الشارع للحق وهذا التخريج على أساسه سمر فقهاء وهذا العلم علم تخريج الفروع على الوصول معناه أننا وجدنا هذه الوصول ودرسنا أن الأمر يدل من جهتين يدل من جهة التكليف ومن جهة الوضع فدلالته من جهة التكليف على الوجوب في الأصل ودلالته من جهة الوضع على الصحة والنهي كذلك يدل من جهة التكليف على الحرمة ومن جهة الوضع على الفساد وهكذا هذه قواعد درسناها في علم الأصول فنريد تخريج الأحكام عليها وهذا الذي يقتضي منا ثلاثة أمور الأمر الأول الفقه في الدين لأن الفقه معناه الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فلا تكون فاهما في الدين إلا إذا عرفت مخارج الأحكام ومآخذها الأمر الثاني يزيل عن التعصب لأن هذه المذاهب انتشرت وأصبحت مدروسة في كتب وأصبح بعض المناطق لا يعرف فيها إلا المذهب الهلالي فإذا لم نعرف مآخذ ما العلماء ومآخذ المذاهب سنظن أن هذه المذاهب هي الدين وكل من خالفها سنتعصب ضده ونرى أنه مخالف للدين والواقع أن الدين واحد وما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وأن المذاهب كلها مدارس داخل بناء هذا الدين فيزول عن التعصب إذا عرفنا أن العلماء إنما أخذوا هذا الحكم من كذا وأخذوا هذا الحكم من كذا ورأى هذا أن هذا الدليل معارض ولم يعتبر الآخر معارضته وهكذا الأمر الثالث الذي نستفيده من دراسة هذه هذا العلم هو تغطية النوازل التي تتجدد فنحن الآن يتجدد لدينا كثير من النوازل مما لا عهد للمجتهدين به فنأخذ حكمها بتخريج المروع والنصول ولذلك إذا سألتني في حكم مسألة جديدة الآن ما مذهب مالك فيها ما مذهب أبي حنيفة فيها أقول مذهب مالك فيها كذا ومذهب أبي حنيفة فيها كذا ولم يتكلم فيها مالك ولا أبو حنيفة ولا أدركها ولا وقعت في زمانهما ولا في زمان قريب منه ولكن قاعدتهما منطبقة عليها فلذلك أعرف فيها المذهب المالكي والمذهب الحنفية بالضرورة لأن لدينا قاعدة واضحة قواعد مالك مثلا يقول وإعمال الدليلين يا حب إلي من الغائمة أو الغائهما وقاعدة أبي حنيفة مثلا أن الزيادة على النص نسخ وأن دلالة العام على أفراده قبل التخصيص غير قطئية وهكذا فكل له قواعد تنطبق على هذه الجزيات فيمكن أن نستخرج حكامها إذن لدينا ثلاث فوائد نجنيها من هذا العلم الفائدة الأولى تحقيق الفقه في الدين الذي هو الفهم والفائدة الثانية يزالة التعصب والتشدد في دين الله والفائدة الثالثة هي استخراج ما يتجدد لدينا من الوقائع أن نعرف حكمه في الشرع وقد ألف عدد من المؤلفين في هذا العلم ومن أقدمهم أبو زيدين الدبوسي من المذهب الحنفي وقد ألف كتابا سماه تأسيس النظار وذكر فيه اثنين وثمانين أصلاً وخرج عليها عددا من القواعد الفقهية وذكر فيها خلافة أبي حنيفة من وجه وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن من وجه وخلاف أبي حنيفة وابي يوسف من وجه ومحمد بن الحسن من وجه وخلاف أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من وجه وابي يوسف لهما وجه آخر وخلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك وخلاف أبي حنيفة ومالك وهكذا وهو كتاب مختصر لطيف لكنه لم يرتبه على أصول الفقه وإنما رتبه على قواعد تستنبط من الأصول مثلا قاعدة الأولى منه ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما عنه ما غير الفرض أي أبطل الصلاة في أوله في وسطه أو في أوله غيره في آخره أي في آخره عنده أبي حنيفة لا عنده ما أي صاحب وهذه القاعدة تلقب بالقاعدة الاثنى عشرية لأن لها اثنى عشر فرعا فرع الحنفية وهي إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر فلم يستيقظ لله قبل طلوع الشمس فتوضأ وأحرم بالصلاة وأكمل الصلاة ولم يبقى له إلا السلام فطلعت الشمس فالصلاة باطلة عند أبي حنيفة لأنه يرى أن طلوع الشمس وقت طلوع وقت الغروب مبطل للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وحين يقوم قائم الله فلذلك يرى أبي حنيفة بطلان هذه الصلاة لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده ويرى الصاحبان وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن هذه الصلاة صحيحة ولكن سقط عنه السلام لأن السلام ليس فرضا من فرائض الصلاة بل هو واجب وهنا يأتي الخلاف لاستلاح عند الحنفية في الفرق بين الفرض والواجب فالفرض ما وجب بدليل قطعي والواجب ما وجب بدليل الظني وهكذا ثم ألف الزجاني كتابا سماه تخريج البرع على الأصول ولم يرتبه أيضا ترتيبا عصوليا وإنما ركز فيه على الخلاف بين الحنفية والشافعية وأول قاعدة منه هل الأصل في الأحكام التعلل أو التعبد فرأى أن مذهب الشافعية أن الأصل في الأحكام التعبد وأن مذهب الحنفية أن الأصل في الأحكام التعلل وخرج على هذه القاعدة عددا من الفروع ثم بعده يقول قاعدة أخرى هل الغصب يزيل الملكة فيرتب عليها عددا من الفروع وألف الشريف التلمساني رحمة الله عليه كتابا سماه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول وقد رتبه ترتيبا أصوليا محكما و. أتى فيه بترتيب الوصوليين للأدلة أولا ولمباحث اللفظية ثم بعد ذلك لتعارض الأدلة ثم للقياس ثم الاجتهاد وهكذا على الترتيب الوصولي المعروف والكتاب مختصر وقد ذكر فيه عددا من الأمثلة التي هي من تخريج بروعة على الأصول وبين وجه بنائها ولذلك يوصى طلبة العلم بدراسة هذا الكتاب الرجوع إليه فهو مفيد لهم لأنه يذكر القواعد الأصولية ويذكر ما خرج عليها كذلك ألف من اللحام الحنبلي كتابا سماه القواعد والفوائد فذكر فيه القواعد الأصولية يذكرها قاعدة قاعدة ثم يرتب عليها الفروع ويذكر خلاف العلماء في تلك الفروع بناء على تخريجها على تلك الأصول وألف ابن رشد الحفيد كتابا سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ورتبه على أبواب الفقه ولم يرتبه على أبواب الأصول فيتافيه بأبواب الفقه يذكر فيها كل مسألة اشتهرت في باب من الأبواب بالخلاف بين المذاهب فيذكر فيها الخلاف ويحاول بيان سببه أن المذهب الفلاني يعتمد على القاعدة الوصولية الفلانية والمذهب الفلاني يعتمد على القاعدة الوصولية الفلانية أو على الدليل الفلاني ولكنه لا يذكر إلى الخلاف المشهورة في زمانه ولذلك لم يتتبع الجزئيات والفروع في الأبواب الفقهية ولم يذكر أولا كتاب الحج ثم استدركه ولم يذكر كتاب الوقف ولم يبوه بالأفع أصلا وأيضا لم يذكر مذهب الحنابلة إلا في حالات نادرة فأغلب أغلب ما يذكره من الخلاف إنما هو بين المالكية والشعافية والحنبية، وأقل ما يذكره المذهب الحنبلي. والكتاب الذي بين أيديناه هو كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسين لإسنوي وهو من إسناء في صعيد مصر وقد سمي باسمه وكان ذلك موافقا أيضا لاسم أبيه الإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي مؤلفه ألفية العراقي في المصطلح وغيرها من الكتب فهو أيضا عبد الرحيم بن الحسين والإسنوي رحمه الله له كتب في الأصول من أهمها شرحه على منهات البيضاوي فقد شرحه وشرح من أهم الشروح في وقته وأراد أن يأخذ منه القواعد الوصولية فيخرج عليها بعض الأمذلة الفقهية ويبين فيها الخلاف بين المذاهب ولكن أغلب ما ذكره في هذا الكتاب من باب واحد تقريبا هو باب الأنكحة والطلاق ما يتأمذلته تدور حول الأحوال الشخصية الأنكحة والطلاق ولكن المهم أن تدركوا وجه استنباط الأحكام من هذه الأدلة ولا يهمنا الاقتصار على الفروع التي ذكرها والإخوة قد اختاروا هذا الكتاب لكم وهو كتاب كبير قلما نستطيع الاتيان عليه جميعا ولكن إذا أدركنا أن المهم فيه معرفة القاعدة ومعرفة وجه تخريج الفرع عليها فيمكن أن نأتي على المراد منه ولولا منكمله يقول رحمه الله تعالى الحمد لله مزيل أعذار المكلفين بإرشاد العقول وتمهيد الأصول مقيل عثار المجتهد منهم فيما يعمل باجتهاده أو يقول حمد الله سبحانه وتعالى بما يدل على براعة الاستهلال من أصاب الله سبحانه وتعالى التي كلها أصاب كمال فأذنى عليه بما هو أهله بعد حمده بما حمد به نفسه فقال مزيل أعذار المكلفين بإرشاد العقول أي أن الله أقام الحجة على المكلفين بالعقول فالحجة قائمة على المكلفين أولا بالعقل ثم بعد ذلك بالنقل وإنما قلنا أولا بالعقل لأن النقل لا يفهم إلا بالعقل فيبدأ التكليف أولا فإذا زال العقل فلا تكليف فالعقل هو مناط التكليف فلو جاء النقل ولم يخلق الله عقلا يفهم به لما قامت به الحجة ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله الوحي عقل من الدا من الخارج والعقل وحي من الداخل ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا الاختلاق ولما كان العقل وحيا من الداخل كثر فيه الاختلاف والاختلاق فقد أقام الله الفجت علينا بما دلنا عليه من الأحكام فحجة الله سبحانه وتعالى قائمة على الخلق بما فهمهم لأنه قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فهذه هي وسائل إقامة الحجة فنحن خلقنا جاهلين ولكن الله آتانا وسائل العلم فأقام علينا الحجة بما آتانا منها والإعذار معناه قطع العذر ومن, ف... ومن أنذر من أنذر فقد أعذر هذا مثل يقوله العرب من أنذر معناه خوف أنه سينتقم فقد أعذر معناه قطع عذرك ليس لديك عذر تقوله بعد أن أنذرك والله سبحانه وتعالى قام علينا الحجة فأنذرنا بندارة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلوحي الذي أنزله إليه فلذلك قطع أعذار المكلفين ولهذا يقول لهم يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فالحجة قامت عليهم في الدنيا قياما واضحا ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذا معنى مزيل أعذار المكلفين بإرشاد العقول فالعقول ترشد المكلفين إلى الصواب والعقول المقصود بها هي جمع عقل والمقصود به النور الرباني الذي تدرك به النفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية هذا معنى العقل نور رباني أي من عند الله تدرك به نفس الأمور الضرورية والنورية بواسطة الضرورية ولكن هذا الإدراك ليس موجبا للأخذ بموجبه فكم من إنسان قامت عليه الحجة بعقله ولكن لم يصل إلى مبتغاه فلم يلتزم عمر الله ولا منهجه ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفلاسبة الكبار إنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء آتاهم الله ذكاء وأقولا خارقة ولكن لم يعطهم زكاء فلم يدلهم على طريق الاستقامة ولم يهدهم إليه والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن هداه بفضله ومن أضل بعدله لا يسأل عن ما يفعل وهم مسلون وتمهيد الأصول فقد مهد الأصول أي هي هيأها والمهد هو المكان الذي يوضع فيه الصبي والصبي ضعيف لا يمكن أن يمارس أن يماسه. شيء خشن إلا أثر فيه فلذلك يحتاج إلى أن يلين له المكان فلذلك سمي مكانه مهدا فيقال هذا صبي في المهدي أي أنه لا ينام حتى يمهد له مكانه الذي يوضع فيه وهو هنا يشير إلى اسم الكتاب فقد سماه تمهيدا لذلك قالوا تمهيد الأصول والتمهيد معناه تليين السبل وتهيئتها لسلوكها والله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهادا للناس فمهدها أي لينها وسهلها لسقناهم فجعل فيها الاكسوجين الذي يتنفسون به وجعل فيها الظلال التي يؤون إليها وجعل فيها الأرزاق التي يعيشون بها والماء الذي يشربونه فلذلك هذا معنى التمهيد كونه جعلها مهادا للناس وهي كفاتا أحياء وأموات تحمل الأحياء على ظهرها وتؤوي أموات في بطنها وتمهيد الأصول والأصول جمع أصل وهو في الأصل ما يبنى عليه غيره أو ينبت عليه ما يبنى عليه غيره كأصول البنيان قواعد البناء تسمى أصولا له فهو يبنى عليها وكذلك ما ينبت عليه فيقال أصل الشجرة ما وجدعه الذي عليه تنبت والمقصود هنا بالأصول ما هو عموم من أصول الفقه لأن المقصود هو أصول التصور التي منها ينطلق العقل في فهم النص وتمهيد الأصول ثم أثناء على الله سبحانه وتعالى بوصف آخر من أوصاف الكمال بعد أن أقام الحجة وقطع العذر ومهد العصول فهو مقيل عثار المجتهد منهم فيما يعمل باجتهاده أو يقول معناه أنه دلهم على طرق الاجتهاد ودلهم على المنهج الصحيح فمن اجتهد منهم في طلب الحق فهو معذور سواء أخطأ أو أصاب فإن أصاب فله أجراني وإن أخطأ فله أجر إذا كان أهلا للاجتهاد ولهذا شرط المصنف هنا بدقة فقال مقيل عثار المجتهد منهم فيما يفعل باجتهاده أو وإقالة العثرة معناه الصفح عنها فالإنسان السائر إذا عثر لم يستقم في سيره فإذا قيلت عثرته استقام في سيره بعدها والعرب يقولون لمن عثر لعلك لعن لك معناه يقالة لعثرتك وإذا عثر الإنسان في فهمه للنص أو في تطبيقه له فذلك مثل عثاره في السير في الطريق فإن اجتهد وكان أهلا للإجتهاد فإن عثرته مقالة فالله سبحانه وتعالى مقير العثرات بذلك لأن الله قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فأثناء على نفسه بذلك فهو غافر الذنب قابل التوب فلهذا قال مقيل عثار المجتهد منهم من من اجتهد التي هي للتسبب والاجتهاد معناه بذل جهده ولا بد من أن تفرق بين الجهد والجهد فالجهد بالضم والطاقة وفعلها جهد يجهد فعل مضارعها يفعل وأما الجهد بالفتح فمعناه الشدة وفعلها جهده يجهده فالجهد فعله لازم والجهد فعله متعد والجهد فعله فعيل بالكسر والجهد فعله فعال بالفتح ولذلك في الحديث إذا جلس من شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل جهدها معناها أثقل عليها لأن الجهد معناه العناء والمشقة والتعب وأما الجهد فهو الطاقة التي يبذلها الإنسان وكل إنسان له جهد يصل إليه والعرب يقولون جهد المقل والمقل معناه الفقير وجهده معناه ما يقدمه مما يستطيعه فهو قليل عادة والمجتهد معناه الذي بذل جهده وأصل ما يطلق ذلك على الجري فيقال جد واجتهد في السير معناه أسرع فيه ثم اعتبر كل من بذل جهدا في أمر من الأمور مجتهدا فالذي يبذل جهدا في فهم كتاب الله أو فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مجتهد لأنه كالجاري الذي يعد في الطريق حتى يبلغ إلى منتهى ما يصل إليه ولهذا يقول الوصول في تعريف المجتهد في تعريف الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعى في تحصيل علم بالأحكام من الدليل هذا تعريف الاجتهاد بذل الفقيه الوسع في تحصيلي ونن بالأحكام من الدليل فلا بد أن يصل إلى مستوى يعلم أنه لا يستطيع أكثر من هذا وما دام الإنسان يستطيع البحث أكثر والتفهم أكثر لا يحل له أن يفتي بما وصل إليه لأن ما وصل إليه قد بقي وراءه جهد يستطيع أن يبذله والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله مختضية أن يصل إلى منتهى ما يبلغه من الجهد في فهم الدليل وفي المقارنة بينه وبين غيره وفي البحث عن المعارض إلى آخره ودليل أن الله يقيل عثار المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الأقوال والأعمال إذا بدلوا الجهد في طلب الحق ما ثبت في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر وقد قال من تيمية رحمه الله كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ سواء كان ذلك في الفروع أو في الأصول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر والمقصود إذا سلك طريق الحق وكان من أهل الاجتهاد فخفي عليه شيء فهو معذور فيما خفي عليه لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن إذا جاءه بعقله وأهمل النص وقال عقلي يرى كذا فهذا غير معذور لأنه أهمل المنهج وتركه ظهريا وراء ظهري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنيل قائلها أعظم سوء هنا من السنة في كل خطبة أن يتشهد الإنسان شهادة الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شهادة بمعنى أنها توجب حقا لغير قائلها على غيره وتوجب حقا لغير قائلها على نفسه أيضا ولذلك للشهادة أربع مقامات المقام الأول العلم بما تشهد به فلا يحل لك أن تشهد بما لا علم لك به لأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين والمقام الثاني أن تنطق بما شهدت به لأنك إذا عرفت الحق فسكت عليه فأنت شيطان أخرص فليارك المقام الثاني من مقامات الشهادة هو النطق بها والمقام الثالث هو التزام مختضاها معنى ما هذه الشهادة التزم به في نفسه لأن من شهد لإنسان بحق ولم يؤده إليه لم يصعى لأدائه إليه فهو ظالم له والمقام الرابع السعي لإلزام الآخرين بمختضاها تسعى لإلزام الآخرين بمقتضى هذه الشهادة لأنك شهدت أنه هو وحده إله هذا الكون فهو وحده الذي يستحق العبادة فيه وشهدت أن محمد رسول الله فمعنى ذلك أنه ليس في هذه الأمة رسول سواه وشهدت أنه, أنه هو الذي اختاره الله إسوة لهذه الأمة وقضوة لها وحده فهذه أربعة مقامات للشهادتين المقام الأول العلم بمقتضاه، المقام العلم بدلالةها ومقتضاه، والمقام الثاني النطق بها، والمقام الثالث الالتزام بمقتضاه، والمقام الرابع السعي الغير بمقتضاه. أما مقتضى الشهادتين فهو سبعة أمور. أربعة هي مقتضيات شهادتي أن لا إله إلا الله، والثلاث هي مقتضيات شهادتي أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أربعة أمور. الأمر الأول أن لا يعبد إلا الله جل جلاله فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اشرك شركا أكبر لأن الله سبحانه وتعالى يقول قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فبيّن أنه وحده هو الذي يعبده فقال فإيايا فاعبدون والمقتضى الثاني أن لا يدعى دعاء الإلهية إلا فما يسأل من الحوائج وما يحصل من التوكل لا يكون إلا لله لأنه القادر على ذلك وحده ومن خالف ذلك فصرف شيئا من توكله أو دعائه إلى المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عسرك أيضا شركا أكبر ودليل ذلك قول الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير فصرح أن هذا شرك والمقتضى الرابع الثالث أن لا يشرع إلا هو فلا يمكن أن يحل ولا أن يحرم ولا أن يأمر ولا أن يرهى في التشريع إلا الله جل جلاله لأنه الذي علم السر وأخفى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير ودليل ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء لهم من الدين ما لم أذن به الله فجعل ذلك الشركة والمقتضى الرابع ألا يحب حب الإلهية إلا هو فالإلهية مقتضية للمحبة الذي خلقك وسواك وأنعم عليك بأنواع النعم وكلفك واقام عليك الحجة يستحق أن تحبه فإذا أحببت غيره حب الإلهية فأطعته في مقابل طاعته هو فقد أشركت ولذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فإذن هذه الأربع هي مقتضياتهم شهادة لا إله إلا الله أن يعبد إلا هو وأن يدعى ولا يتوكل إلا عليه ولا يشرع إلا هو لا يحكم إلا هو ولا يحب حب الإلهية إلا هو أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فجة ثلاثة المقتضى الأول أن يطاع في كل ما أمر به ودليل ذلك قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلم وتسليما فالمقتضى الثاني أن يصدق في كل ما أخبر به فأنت شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل الكذاب فلابد أن تصدقه بكل ما أخبر به سواء فهمته أو لم تفهمه وصل إليه عقلك وتفكيرك أم لم يصل إليه فهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من والمقتضى الثالث لا يعبد الله إلا بما جاء به فأنت شهدت أنه رسول الله وهو بلغ عن الله أنه قال وخاتم النبيين فلا نبي بعده فاذا لا نبي لهذه الامه الا هو فذلك مقتضى ان لا خير لهذه الامه الا فيما جاء به صلى الله عليه وسلم وفي ذكره للشهاده بتصريح بالمفهوم فإن من شهد أن لا إله إلا الله مقتضي ذلك لتوحيده لله ونفي الشريك عنه ولكن التصريح بالمفهوم زيادة في توضيح ولهذا ثبت في عدد من الحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلهذا قال وحده وهذا هو إذبات التوحيد لا شريك له وهذا هو نفي التشريك وهذا معنى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله نفي والإثبات، فالإثبات إثبات الألوهية لله والنفي والنفي هو نفي الألوهية عن مسوى شهادة تنيل قائلها عظم مسؤول هذه الشهادة تنيل قائلها عظم مسؤول لأنها منجاته من, من النار كل من مات يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فإنه لا بد أن يجيه الله من النار حتى ولو دخلها بأعماله ولو مكث فيها ما لا بد أن يخرجه الله بهذه الشهادة العظيمة من النار والله تعالى يقول من زحزح زح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فإذا هذه الشهادة ضامنة لأن يبلغ الإنسان أن يبلغ قائلها قائلها ليس المقصود به مجرد النطق باللسان والقائلها العالم بمقتضاها الملتزم لمقتضاها السائل للسام الغير بمقتضاها أعلم سول أي أعلم ما يريده الإنسان فالسول أصله سؤل بالهمز وتخفف الهمزة للنطق بصعوبة النطق بها والسؤل معناه ما يسأله الإنسان إذا احتاج إليه وأبلغ مامول وتنيل صاحبها أيضاً أبلغ معمول معناه أبلغ ما يؤمله وهو نجاته من النار دخول الجنة هذا أبلغ ما يؤمله الإنسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة الثانية المكملة للسابقتها أشهد أن محمدا عبده أي عبد الله جل جلاله ورسوله فعبوديته لله جل جلاله هي أبلغ ما يثنى به عليه فأبلغ ما يثنى به على الله ربوبيته للخلق وأبلغ ما يثنى به على المخلوق عبوديته لله ولذلك فإن الله أثنى على نفسه بربوبيته للعالمين في مفتتح كتابه فقال الحمد لله رب العالمين وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام التمجيد والتشريف ليلة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلم يقل سبحان الذي أسرى برسوله أو بنبيه أو بخليله أو بحبيبه بل قال بعبده وذلك أنه حقق العبودية بمعناها الذي هو مكتسب فالعبودية لها أربعة معاني فالعبد تطلق على المخلوق والناس كلهم مخلوقون إلا كافرهم مؤمنهم كلهم يستركون في هذا المعنى والعبد بمعنى العابد الذي يعبده ويتخذه إلها وهذا مختص بالمؤمنين والعبد بمعنى المحب وهذا مختص بأولياء الله من المؤمنين به فهم الذين يحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله كما قال الله سبحانه وتعالى والعبد بمعنى الملتزم بأوامره المجتنب لنواهيه المستقيم على مرهجه وهذا هو تحقيق الولاية له سبحانه وتعالى ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حقق العبودية لله جل جلاله فلذلك قال الله له فتولى عنهم فما أنت بملوم قال وعبد ربك حتى يتيك اليقين ورسوله الرسول فعول وهي في الأصل للمبالغة فتطلق على الرسالة وعلى حاملها فالرسالة تسمى رسولا ومن ذلك قول الشاعر لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلا وما أرسلتهم برسولي ما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي ولكنها تطلق أيضا على حاملها ولذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهو رسول برسالة يجب عليه تبلغها أكرم نبي وأشرف رسول أثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أكرم نبي والكرم هو الكمال في صفاته فكرائم أموال الناس معناه التي هي كاملة الصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموال الناس فيقال فلان كريم معناه تام الأوصاف ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس فقال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن, بن إسحاق بن إبراهيم فهو كريم تام الصفات كامل الأوصاف والنبي فعيل إما من النبأ وهو الخبر لأنه منبئ عن الله فهي فعيل بمعنى فاعل فهو منبئ عن الله أي مخبر عنه أو بمعنى مفعول فهو منبئ عن الله أن يأتيه خبر السماء من عند الله ويمكن أن تكون من النبوة وهي الارتفاع وذلك أن الله نبأه أي رفعه على مستواه فإما أن تكون إذا من النبوة وإما من النبأ فإذا كانت من النبأ كان الأصل فيها الهمز وإذا كانت من النبوة وهي الارتفاع كان الأصل فيها الواو وقد اتفق القراء ما عدا قارئ المدينة نافعا على الإبدال في النبي والنبوة والأنبياء فمالك وحده فرد بالهمز أقصد بالهمز في ذلك مالك هو الذي يقرأ بالنبي النبي. نافع, وحده نافع قارئ المدينة وحده هو الذي فرد بذلك فهو الذي يقرأ يا أيها النبي اتق الله ويقول النبوء جعل في ذريته النبوءة والكتابة ويقول أنبئاء قتلهم والأنبئاء والنبيين بالهمس في ذلك وقد فرد بهذا من بين القراء العشرة وروا عنه قالون الإبدال في موضعين فقط من سورة الأحزاب جاءت بعدهم الياء وأما ما سوى ذلك فكله بالهمز لنافع همز النبي نافع مع بابه مما بهم فردا عن أصحابه ومن فرد به نافع عن, عن بقية القراء العشر وأشرف رسول كذلك بينا أنه أشرف رسول والمقصود بالشرف الرفعة فالشرف من الأرض معناه المكان المرتفع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسبحوا على كل شرف وأن يكبروا, أن يكبروا على كل شرف وأن يسبحوا في كل منخفض من الأرض فالشرف المرتفع من الأرض قال أوصيكم بتقوى الله والتكبير على كل شرف على كل مكان مرتفع من الأرض وقد قال الشاعر آت الندي فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع الحماري أقود للشرف الرفيع من المكان المرتفع من الأرض الحماري لعله يتوصل إلى وهره بالصعود على المكان المرتفع وذلك لكبر سنه وضعفه عن النزوي ومعنى تشريفه أن الله رفعه مقاما عليا فهو المخصوص وحده بالشفاعة العظمى دون سائر المرسلين وكذلك هو المخصوص بالوسيلة وهي مقام في الجنة لا ينبغي إلا لرجل واحد وأرجو أن يكون هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله الفعل الماضي هنا يدل على الطلب لأن الفعل الماضي أصله أن يدل على الماضي تقول قام زيد معناه في الزمان الماضي لكنه إذا جاء في مقام الدعاء يدل على الاستقبال تقول صلى الله عليه معناه أن الله أن يصلي عليه في المستقبل وإذا قصد الخبر كان ذلك صدقا ولكن لا يذاب قائله ثواب الدعاء كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم ويظن أن المقرد معنى أن الله قد صلى عليه وهو صادق والله أخبر بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم لكن لا يحصل للإنسان القائل لذلك أجر الدعاء له وهو من حقه أن نصل عليه لأن الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم والمقصود بالصلاة الرحمة المقرونة بالتبجير وآله لفظ إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضيف إليه يختلف معناه باختلاف إطلاقه فإذا جاء في مقام الدعاء كما هنا فإنه يشمل كل أتباعه فكل من تبعه على ما جاء به من هند الله فهو من آله ولذلك يقول جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لا هم إن المرأة يمنع رحله فمنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك صل على آل الصليب معناه أتباعه وعابديه اليوم آلك وفي مقام تحريم الصدقة ونحو ذلك من الأحكام فآل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ يشبل أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته ولا خلاف في دخول بني هاشم المسلمين من بني هاشم فيهم ومواليهم كذلك إلا ذرية أبي لهب فقد اختلف في دخولهم مراجع دخولهم في ذلك وإن كانوا في الأصل ليسوا بأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبيه الآن ليسوا لي بأولياء إنما وليه الله وصالح المؤمنين فالمقصود بذلك من ليس من أهل الصدق والصلاح منهم واختلف في بني المطلب من عبد مناف، لكن مذهب الجمهور أنهم داخلون في مسمى الآل فهم من آله في تحريم الصدقة عليهم وفي مقام التشريف أيضا وأصحابه وأصحابهم الذين آمنوا به واتبعوه وعاشوا معه على الوجه المتعارف في الدنيا ولو أماتوا على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح فلا يدخل في أصحابه الأنبياء الذين صلوا وراءه ليلة الإسرائيل وللذين استقبلوه في السماوات ليلة المعراج في نفس الليلة ولا يدخل فيهم عيسى بن مريم وإن كان سينزل حكما عدلا في آخر هذه الأمة وهو من أتباعه لكنه لم يره على الوجه المتعارف في الدنيا وهو المقصود على الراجح بقول الله تعالى فمن كان عَلَى بيّنة من رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهد منه ومن قبله كتاب مُوسَى من رحمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم على بيّنة من ربه ويتلوه أي يتبعه مصدقا له شاهد منه أي من أتباعه وهو المسيح ومريم ليس مرسلا برسالته في آخر الزمان بل هو منهم أي من هذه الأمة من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله كتاب مسايما من واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشرف هذه الأمة لأن الله اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فنالوا مزية السبق ومن لم يكن منهم من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد في العبادة هو أفضل ممن يأتي بعده بمزية الصحبة فلهم مزية من كان منهم من أهل العلم والصلاح فهو أفضل من جميع العلماء والصالحين من هذه الأمة من من بعدهم ومن كان منهم ليس كذلك كبعض الأعراب الذين رأوه مرة واحدة ولكنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فازوا بمزية الرؤية ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذين بعثتمهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال يخزوه في آم من الناس في يقال هل بكم مرى محمدا فيقولون نعم فيفتحوا لهم ثم يخزوه في آم من الناس في يقال هل بكم مرى مرى محمدا فيقولون مر مر مر نعم فيفتحوا لهم ثم يخزوه في آم من الناس في يقال هل بكم مرى مرى مرى محمدا فيقولون نعم فيفتحوا لهم هذه مزيه الرؤية والال والاصحاب بينهما عموم وخصوص من مجهد فقد يكون الإنسان من الآل ومن الأصحاب كعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطالب والعباس بن عبد المطالب رضي الله عنه مجمعين فهم من آله ومن أصحابه وقد يكون الإنسان من آله وليس من أصحابه كمحمد بن الحنفية رضي الله عنه فقد ولد في خلافة عمر رضي الله عنه وهو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم وصلحائهم لكنه ليس من الصحابة وقد يكون الإنسان من الصحابة لا من الآل كأبي بكري الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعذمان بن عفان رضي الله عنهما إجمعين فهؤلاء من أصحابه لا من آله وقد يكون محل خلاف كما ذكرنا في المؤمنين من بني المطلب ومواليهم والمؤمنين أيضا من ذرية أبي لها ببن عبد المطلب بن هاشم ذوي السيف المسلول والفضل المبذول أثناء على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأمرين عظيمين في الدين الأمر الأول الجهاد في سبيل الله فالمعظون منهم من ال والصحابة جميعا قد جاهدوا في سبيل الله حتى وصل هذا الدين إلى ما وصل إليه وبلغ ما يبلغ الليل والنهار بجهادهم فتحوا الأمصار وبلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقارعوا كل من وقف في وجه هذه الدعوة كل من وقف في وجه هذه الدعوة طارعوه بكل ما يملكون من قوة فنصر الله ورسوله ولذلك قال ذوي السيف المسلول والسيف هو أشرف وسائل الحرب فيعبر به عن الحرب كلها ولذلك أن التفسير يقولون بعد نزول آية السيف ويقصدون بذلك آية الجهاد آيات الجهاد الموجبة لهم. فليس المقصود أن الجهاد لا صح إلا بالسيف أو أن المقصود به أيضا مختص بالحرب فقط بآلاتها التقليدية بل قد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بهذا القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفصكم وأرسنتكم والفضل المبذول الفضل هو العطاء أي أنهم أهل كرم وهذه الصفة الثانية التي أثنى بها عليهم فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبلغ الناس عطاء لأنهم قدموا ما لديهم وأقرضوا الله قرضا حسنا في وقت الشدة وقد أذن الله عليهم بذلك فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درهة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فالمصنف هنا يشير إلى هاتين الصفتين التي سكى الله بهم السابقين الأولين وهما الإنفاق والجهاد قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ذلك قال ذوي السيف المسلول والفضل المبذول وسلم تسليما كثيرا عطف على الصلاة السلام فسأل الله أن يسلم عليهم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كما أمر الله بذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد أصل هذه الكلمة أنها ظرف وهو مبني على الضم لأنه مضاف إلى محذوف قدر معناه دون لفظه معناه وبعد ذلك وبعد وقبل ظرفان لهما أربعة أحوال إما أن يضاف فيذكر المضاف إليه وحينئذ يعربان يعراب الظرف غير المتصرف إما أن ينصب على الظرفية وإما أن يتراب من خاصة كما جاء في القرآن كذبت قبلهم قوم نوح من قبلهم فلا يعرابه ما أحد الحالين إما النصب على الظرفية وإما الجر بمن خاصة الحالة الثانية أن يفصل عن الإضافة لفظا ومعنا وحينئذ سينونان فينصبان على الظرفية بالنصب فقط كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قابلا أكاد أغص بالماء الفرات وكقول الآخر ونحن قتلنا الأسدى أسدى خفية فما شربوا بعدا على لذة خمرة ما شربوا بعدا على لذة خمرة عندما انقطع عن الإضافة لفظا ومعنا نونا ونصب على ضربه والصورة الثالثة أن يضاف ويحذف المضاف إليه وينوع لفظه وحينئذ إعرابهما الجر على الإضافة من جرب من ويبقى له المضاف مانعا من التنوين فلا ينونان كقول الشاعر ومن قبلنا نادا كل مولا قرابته فما عطفت مولا عليه العواطف. من قبل معناه ومن قبل ذلك نادا كل مولا قرابته فما عطفت مولا عليه العواطف. والصورة الرابعة أن ينون ويحذف المضاف أن يقصد أن يضاف ويحذف المضاف إليه وينوى معناه لا لفظه. فقول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله من قبل ومن بعد مع رغم من قبل كل شيء ومن بعده فالأمر لله من قبل كل شيء ومن بعده من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد ذلك فهنا أضيف هذان الظرفان وحذف المضاف إليه ولم ينو لفظه وإنما نوي معناه فبنيا وكذلك هنا عند تفصيل الكلام يفصل الكلام عن مقدماته بلغض أما بعد وهي من كلام الخطباء وقد فسر بها قول الله تعالى وآتناه الحكمة وفصل الخطاب أنها أما بعد هذا بناء على أن داود عليه السلام كان يتكلم بالعربية أما إذا كان يتكلم بالعبرية فليس هذا اللغو عبريا وإنما هو عربي وقد اختلف في أول الناطقين بها وقد نظم بعد بعض الناطقين الفقهاء ذلك فقال جرى الخلف أما بعد من كان ناطقا بها سبع أقوال وداود أقرب لفصل الخطاب ثم يعقوب قصهم فصحبان أيوب فكعب فيعرب وتمامها أن يقال أما بعد وأما بفتح الهمز والتشديد للفصل والتأكيد فيقصد بها تأكيد ما يأتي بعدها وفصله عما قبله وقد قال أحد الشعراء لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها وهنا حذف أما واستغنى عنها بالواوي وهذا غير فصيح في الاستعمال ولكنه درج عليه المتأخرون من الناس فإن وصول الفقه علم عظيم نفعه وقدره علم عظم نفعه وقدره فإن علم وصول الفقه علم من علوم الشريعة عظم نفعه لأنه يقتضي فهم أسرار الشريعة ويقتضي استنباط الأحكام لما يتجدد من الوقائع وقدره أي مستواه بين علوم الشرع وعلى شرفه وفخره أي على به أهله في شرفهم وفخرهم فمن كان من أهله عالما به فإنه يحق له أن يرتفع عشانه وأن يفخر بذلك وهنا لا يقصد بالفخر التكبر فذلك مذموم وإنما يقصد به عزة النفس وهي محمودة وبينهما فرق وهو من المسائل التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها يحتاج الإنسان إلى التفريق بينها قد نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال والمرء محتاج إلى أن يعرف فرق أمور في افتراقها خفاء كالفرق بين العجز والتوكل والحب لله ومعه المنجلي وذكر منها الشدة في أمر دين والغلو والاجتهاد في اتباع والعلو الشدة في أمر دين والعلو والاجتهاد في اتباع والغلو إلى أن يقول فيها الفرق بين عزة النفس والكبر فالكبر مذموم والفخر مذموم وهو من الكبر بهذا المعنى لكن عزة النفس مطلوبة ولذلك يقول الشريف الجرجاني رحمه الله ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو علموه في النفوس لعظم ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهم إذ هو مثار الأحكام الشرعية إذ حرف تعليل معناه لأنه هو ضمير فصل لا محل لها من الإعراب. مثار الأحكام الشرعية أي مكان وإثارةها. والإثارة تحريك الغبار حتى يثور. والمقصود بذلك أن الأحكام في أصلها موجودة في النصوص الشرعية. ولكن إنما تثار إذا حبرك وتحريكها لا يكون إلا بالأصول. وتذوير الكلام معناه تجويده وقراءته. ولذلك في الحديث يبيت يذور القرآن يذور القرآن أن يقرأه آية بعد آية إذ هو مثار الأحكام الشرعية والأحكام جمع حكم وهو في الأصل من أحكم الشيء إذا أتقنه وأيضا يطلق على الإمساك أحكم الشيء إذا أمسك به فمن إطلاق الإحكام على الإتقان قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ومن إطلاقه على الإمساك قول جليل أبني حنيفة أمسكوا سفهاءكم أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب أبني حنيفة إنني إن أجلكم أدعي الإمامة لا توالي أرنب والحكم الشرعي يجمع بين الأمرين فهو إحكام وإتقان إحكام بمعنى الإتقان وهو إحكام بمعنى أنه يلجم المكلفين عن التصرف بما لا يرضي الله جل جلاله والشرعية منصوبة للشرع والشرع في الأصل من شرع الشيء بمعنى أظهره ومنه شراع السفينة لأنه يرتفع فوقها أو من شرع في الماء إذا دخل فيه ليشرب منه فيقال هذا شارع في الماء معنى دخل فيه والشريعة معناه الغدير الذي يورده فسميت الأحكام المنزلة من عند الله شريعة هم جعلناك على شريعة من الأمر في اتبعها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أحينا إليه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهي شرعة وشريعة لأنها أظهرها الله فهي من الشرع بمعنى الإظهار ولأنها مورد يردها الناس فينهلون منها فهي كالشريعة بمعنى المنهل ومنار الفتاوي الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ولأنه لأن أصول الفقهيث هو أيضا منار الفتاوي والمنار موضع إيقاد النار وقد كانت العرب توقد النيران على الطرق في, في الليالي الظلماء ليستدل بها السالكون للطرق ولذلك قال حاتم بن عبد الله الطائي لعبده أوقد فإن الليل ليل قروا علّ يرى نارك من يمرّ إجلب الضيفا فأنت حرّ هنا قال أوقد فإن الليل ليل قرّ الريح يواقد ريح الصرّ لكي يرى نارك من يمرّ إجلب الضيفا فأنت حرّ في إيقاد النار يتعلق على مكان مرتفع كأنه علم في رأسه نار كما قالت الخنساء في وصف أخيها ومنارات المساجد عرفت أول ما عرفت في مصر وأول ما ونيت في أيامه حكم عبد العزيز بن ماروانة على مصر فإنه جعل لكل مسجد منارا يميز به عن الكلائس والمنار مكان لإيقاد النار في الليل اللي به أن هذا مسجد حتى يعرفه الناس ثم بعد ذلك أصبح كل مكان مرتفع أو بناء مخصوص يسمى منارا ومنائر المساجد أنثوا فيقال منارة أيضا والفتاوي جمع فتوى يجوز أن تجمع على فعالية ويجوز أن تجمع على فعالة ولكن فعالية فيها أفصح في الفتاوي أفصح من الفتاوى وهي جمع فتوى وهي في الأصل الجواب في أي أمر ومن ذلك قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفي قصة يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نعم وفي قصته أيضا في الموضعين آخر يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان فكل ذلك معناه طلب الفتوى وهي الجواب والمقصود بها في الشرع الإخبار عن عام لا ترافع فيه وقد قال القرافي رحمه الله أنه مكث مدة طويلة يريد التفريقة بين القضاء والفتوى فلم يجد ذلك في كتب المتقدمين فوصل هو إلى هذا التفريق فقال إن القضاء هو الإخبار بحكم شرعي فيه ترافع الإخبار عن خاص فيه ترافع, شرعي خاص فيه ترافع. وأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي العام الذي لا ترافع فيه وبعضهم يميز تمييزا آخرا فيقول الفتوى هي الاخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام والقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام ومعنى الإلزام أن صاحبه سينفذه وليس معناها أن الفتوى لا يجب الأخذ بها ولا العمل بها كما يفهمه بعض الناس بل من أفتي فاقتنع بفتوى لزمه أن يعمل بها يجب عليه أن يعمل بما فيها والفتاوي ميزها بالفرعية أي المتعلقة بالفروع وهي المسائل الجزئية لأن الأمور العامة لا تدخلها الفتوى وفي هذا نوع من الوعي البديعي وهو المطابقة في قوله مقابلة في قوله الأحكام الشرعية والفتاوي الفرعية التي بها صلاح المكلفين فالفتاوي في الأمور الجزئية الفرعية بها صلاح المكلفين لأنها تبين لهم المطلوب منهم شرعا والمكلفون جمع مكلفين وهم الذين وجه, الخاط... وجه الشارع إليهم الخطاء وقد اختلف في تعريف التكليف لدى صلينا على قولين وكل واحد منهما معترض عليه فقيل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة وقيل التكليف هو طلب ما فيه كلفة فالقول الأول التكليف هو إلزام ما فيه كلفة فلا تكون المباحات ولا المندوبات ولا المكروهات داخلة احكام التكليف لأنها ليست ملزمة وقيل هو طلب ما فيه كلفة فتدخل فيه المبا... المأمور بها على وجه... وجه غير إلزام كالمندوبات أو المنهي عنها على غير إلزام كالمكروهات وأيضا حتى المباحات من جهة الشارع أدين فيها بالوجهين لكن الاعتراض على هذا القول أنه يدخل فيه فعل الصبي فإنه مأمور بالمنذوبات بالواجبات على وجه الندب ومنهي عن المحرمات على وجه الكراهة فالاعتراض على القولين مع كل واحد منهما عليه اعتراض معاشا ومعادا معاشا أي في أمر الدنيا ومعادا أي في أمر الآخرة فالمعاش. اسموم مصدري اسموم مصدر مصدري ميمي من عاشة أي حية في هذه الدنيا حياتها في الحياة الدنيا هي المعاش وأما الآخرة فهي المعاد لأن الإنسان أئل إليها لا محالة وأفعال المكلفين لا تخلو من أحد يمرين إما حسنة للمعاد وإما درهم للمعاش هذه الأفعال المطلوبة. إما حسنت للمعادي وإما د ramهم فلذلك قال معاشا ومعادا. ثم إنه العمدة في الاجتهاد ثم إنه, إنه علم supports العمدة أي ما يعتمد عليه في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه وأهم ما يتوقف عليه من المواد فهو أهم ما يتوقف عليه الاجتهاد من مواده ومواد الشيء معناه ما يصنع منه فالاجتهاد له مواد منها الأدلة بياتها ومنها إعمالها وهو وصول الفقه ومنها تنزيلها وهو هل هذا النسان صاحب رخصة أو صاحب عزيمة هل هذا الواقع ينبغي أن يفتاه فيه بكذا أو ينبغي أن يفتاه فيه بكذا هل هو إما ينبغي أن يتشدد فيه ويوخذ فيه بالحزم أو يمكن أن يوخذ فيه بالسهولة واليسر هذا التنزيل فهذه مواد الفتوى ولكن من أهمها الموصول الفقه لأنه الذي يعرف به الإنسان طرق طرق الاستدلال وأوجه الأدلة كما نص عليه العلماء كما نص عليه أي بيّنه العلماء ونص الشيء بمعنى رفعه ومن ذلك قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل ليس بفاحش إذا هي نصته رفعته ونسبة الحديث إلى صاحبه نص ومن ذلك قول الشاعر ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه نصه عزوه إلى أهله ونص في السير بمعنى أسرع وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرجة النص أي أسرع ونص عليه العلماء بمعنى عزوه إلى الشرع أو بمعنى بينوه ورفعوه وأوضحوه فكل ذلك يرجع إلى هذين المعنيين من الرفع والبيان. ووصفه به الأئمة الفضلاء كذلك وصفه أي وصف الأصول به أي بهذا الوصف الذي ذكرناه الأئمة جمع إمام والإمام في اللغة المتبوع من طريقنا وغيره وإنه مال بإمام مبين أي بطريق مستقيم ومنه إطلاق الإمام على الخيط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه في قول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوا كمخة ساق أو كمتن إمامي قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزق عن القصد حتى وصلت بدمامي وكل متواء مختدا به فهو إمام فمنه إمام الصلاة لأن الإنسان لا يكبر قبل تكبيره ولا يركع قبل ركوعه ولا يرفع قبل رفعه ومنه الإمام الأعظم الذي هو القاعد لأنه تجيب طاعته فيما لا يخالف أمر الله تعالى والأئمة المقصود بهم هنا أئمة الدين أي المتبوعون فيه وهم العلماء العاملون الفضلاء جمع فاضل وهذا يسمى الوصف الكاشبة، فالصفة الكاشبة هي التي لا تخرج بعض الموصفين إذا قلت الصحابة, الصحابة الكرام فكلهم كرام فليس هذا الوصف مخرجا لبعضهم فهذا يسمى صفة كاشبة وهي التي تشمل كل الموصوفين ولا تخرج بعضهم فالأئمة كلهم فضلاء وقد أوضحه الإمامه المحصول فقال أوضحه الإمام وهذا مصطلح لدى المتأخرين من الشافعية إذا أطلقوا الإمام فإنما يطلقونه على الفخر الرازي رحمة الله عليه في المحصول وهو كتابه في الأصول المشفور فقال وهنا نقل كلام الرازي كما هو في المحصول أما علم الكلام ليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقه لأنه نتيجته فليشترط فيه أمور وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ويعرف المسائل المجتمع, المجتمع عليها والمسوخة منها وحال الرواة لأن الجهل بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية وسرائط القياس لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر وهو ترتيب المقدمات فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقعة فإذا, فإذا راجع ذلك فلم يجد فيها غلب على ظنه في وجوده حتى بالغ الرافعي وقال انه يكفي في علم السنه ان يكون عنده سنن وابي داوود والذي قاله متجه فإن ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه بينما قلنا العدم يحصل بعدم وجوده فيه والظن هو المكلف به في الفروع وبالغ النووي الرد عليه بتمثيله بسنن ابي داوود لتوهمه من كلامه خلاف مراده وأما لغته المعتبر منها معرفة المرادات الواقعة في الكتاب والسنة ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية والمحولية والإضافة ولحو ذلك دون دقائق العلمين وهذا المقدار يصير جدا ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه لا حفظه وترتيب المقدمات أيضا يصير وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع وشرائط العلة وأقسامها ومبطلاتها وتقديم بعضها على بعض عند التعارض فهو باب واسع يتباوت فيه العلماء تباوتا كبيرا ومنه يحصل الاختلاف وغالبا مع, مع كونه بعض وصول الفقه هذا إذن كلام الفخر الرازي وهذا بيان من الفخر الرازي لما يسترط للمجتهد من العلوم فقال الرازي أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد يمكن أن يكون الإنسان مشتهدا وهو لا يعلم علم الكلام أصلا لأنه لا توقف له على ذلك وأهل هذا قال لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقه لا يسترط أن يكون داريا بجزئيات المسائل في المذاهب مثلا الأربعة أو غيرها لأن هذا نتيجة الاجتهاد وليس شرطا له وإذا شرطنا ذلك للاجتهاد فإن المجتهدين الأوائل لم يكونوا يعرفون ذلك، فإننا سنخرجهم من دائرة الاجتهاد ويقع الدور هنا إذن. ولهذا قال وكذلك الملفق لأنه نتيجة هو نتيجة بل يشترط فيه أمور. ما هي هذه الأمور التي تشترطه بها المجتهد؟ أولا أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. معناه أدلة الكتاب والسنة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة. ولا اشتلطوا أن يحفظهما. ويعرف المسائل المجمع عليها أي مواقع الإجماع لا بد أن يكون عارفا بها لا يخالف الإجماع فيضل والمنسوخة منها أي المسوخة من الكتاب والسنة لأن لا يستدل بما هو منسوخ وحال الرواة حتى يصحح الحديث ويعرف ويعرفها هو حجة من ناحية روايته أو ليس حجة لأن الجهل بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ فالجهل بشيء من هذه الأمور قد يوقعه في خلاف الصواب لأنه سيستدل بما ليس دليلا أو بما هو منسوخ أو بما هو ضعيف أو بما لا يعرف معناه لأنه قال وأن يعرف اللغة أي لغة العربي إفرادا وتركيبا معناه أن يعرف معاني المفردات، وهذه التي بين لكم الشيخ أنكم ستدرسون فيها بعض المعلقات إن شاء الله وما تيسر منها فالمقصود بذلك مفردات اللغة العربية وكذلك تراكيبها وهي كيفية التركيب أن تؤلف جملة اسمية أو فعلية والموضع الذي تكون الجملة فيه اسمية والموضع الذي تكون فيه فعلية إلى آخره وتركيبا لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية الكتاب والسنة كلاهما بلسان عربي مبين فلا يمكن أن يفهم الإنسان ما لم يفهم الفاضة العربية وتركيبها وكذلك علمه بشرائط القياس فهو شرط لأن الاجتهاد أي معرفته بباب القياس على الأقل من أصول الفقه لأن الاجتهاد متوقف عليه فلا يمكن أن يجتهد في أمر جديد من غير معرفة القياس لأن القياس هو الاجتهاد في الأمور الجديدة لأنه الحاق فرع بأصل لجامع بينهما عند الحامل أو حمل أصل على حمل فرع على أصل لجامع بينهما عند الحامل لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر كذلك يلزم أن يعرف كيفية النظر أي كيفية ترتيب التي وهذا من علم وصول الفقه كذلك إذا هذان بابان مهمان من وصول الفقه باب القياس وباب كيفية النظر وهو ترتيب المقدمات فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها مثلا تصنيف في أدلة الأحكام من القرآن ككتاب الإكليل للسويط مثلا فيه هذه الآيات الخمسة التي هي أدلة الأحكام من الكتاب أو تفسير أحكام القرآن الجصاص أو أحكام القرآن للكي الهراسي أو أحكام القرآن المسؤول لإمام الشافعي أو أحكام القرآن لابن الفرس لأندلسي وهكذا وكذلك الحديث أدلة الأحكام من الحديث وقد جمع فيها عدد من المؤلفين قديم وحديث كالإمام أبي داود الذي ألف السننة وكتب معه رسالة إلى أهل مكة فقال هذا كتاب السنني جمعت لكم فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام فكلها من أدلة الأحكام وكذلك المؤلفات المختصة بأدلة الأحكام لدى المتأخرين ككتاب الأربعين للمنذر والعمدة للمقدس والأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي وبلوغ المرام الحافظ من حزر وكذلك ال تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي وكذلك منتقى الأخبار لابن تيمية الجد فهذه كتب وكذلك المنتقى لابن جارود فهذه كتب ألفت في أدلة الأحكام من الحديث وكذلك في اللغة فمهردات اللغتية كفي فيها كتاب كالمهردات للراغب الأصفهاني فإنه ذكر فيه المهردات الواردة في القرآن من اللغة وهو أول معاجم تقريبا تأليفا على الطريقة المعجمية وكذلك في النحو وهو التركيب فيكفيه كتاب متوسط في هذا يعرف به تركيب الكلام في اللغة العربية فإذا هذه هي الخمسة الأوائل التي يكفي فيها كتاب متوسط فأما الخمسة الأوائل فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيفهم معتمدون في واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقعة فإذا راجع ذلك فلم يجد فيه لم يجده فإذا راجع ذلك أي ذلك الحكمة فلم يجد فيها أي في الكتب التي بين يديه غلب على ظنهين في وجوده والمقصود أنه مكلف بغلبة الظن لا بالتحقيق والقاعدة الفقهية عند الحنفية هي أن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه كونك أنت لا تعلم هذا لا يقتضي ذلك أنه غير موجود فعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه إذا كان هذا الحديث غير موجود في منتقى الأخبار أو غير موجود في بلغ المرام ليس معنى ذلك أنه ليس من أدلة الأحكام وأنه ليس موجودا لكن يغلب على الظن إذا درس الإنسان هذه الكتب عموما وقارنها أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح يستدل به لو رده المؤلف حتى بالغ الرابعي والرابعي من أمة الشافعية وهو الذي شرح كتاب الوجيز الإمام الغزالي ثلاث شروح واشتهر منها الشرح الكبير الذي خدمه الناس خدمة كبيرة فخرج حادثة الحافظ ابن حجر بكتاب يسمى تلخيص الحبير تلخيص الحبير في تخريج حادثة الرابعي الكبير وألف فيه أيضا الفيومي وكتابه الذي سماه المصباح المنير في غريب اللغة الرافعية الكبير وهو معاجم اللغة المعتمدة وكتابه هذا الذي هو شرح الرافعي الكبير على الوجيس سماه فتح العزيز في شرح الوجيس قال فيه حتى بالغ الرافعي وقال إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنة أبي داود لأن هذا الكتاب ألفه رجل من كبار المحدثين في زمانه، وقد قال فيه عدد من العلماء إنه ألين له الحديث كألين الحديث لأبي داود كما ألين الحديث الحديث لداود، فقد ألين له الحديث، وكان طويل اليد فيه ومن البارعين فيه، وهو سليمان السيسني رحمة الله عليه. وقد جمع في كتابه أربعة آلاف وثمانمائة حديث وهذا الكتاب وضع الله عليه القبول في أدلة الأحكام ولذلك كثرت شروحه فأول من شرحه بعلمي الخطابي رحمة الله عليه وقد في سنة ثلاثمائة وثمانين من الهجرة كما أنه أول من شرح صحيح البخاري أيضا فيما أعلم فشرحه لصحيح البخاري سماه أعلام السنة وشرحه لسنن يبي داود سماه معالم السنة وقد اختصره المنذري اختصار النافع مفيدا وهذا الاختصار هو الذي شرحهم القيم رحمه الله شرح اختصار المنذري وشرحه عدد من المتأخرين وهم عدد كثير مثلا من الهند وحدها عندكم العون المعبود شرح سنن يبي داود وعندكم بذل المجهود في شرح سنن يبي داود وغيرهما من الشروح تنابهي الشيخ ولي الله الدهلوي فأحياه في الهند فأقبل الناس وعليه إقبالا عجيبا وكثير من أساندنا الآن إلى السننية بداودة عن طريق ولي الله الدهلوي رحمة الله عليه لعنايته بهذا الكتاب وتزكية الكتب ليس معناها الطعن فيما سواها إذا زكينا كتابا معينا فليس معنا ذلك أننا نطعن فيما سواه من الكتب ولهذا قال الإمام الشافعي في موطئ الإمام مالك ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله كتاب نصح من كتاب مالك هذا تزكية الموطأ لكن ليس طعنا في غيره من الكتب وكذلك ما قال عدد من الأئمة ومنهم الإمام ابن خزيمة في سنن الترمذي من كان في بيته هذا الكتاب فكأن ما في بيته نبي يتكل هذا الكتاب يقصد فالسنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله عليه فليس ذلك طعلا فيما سواه إنما هو تزكية له قال والذي قاله متجه والذي قاله أي الذي قاله الرافعي سنني أبي داود متجه أي له وجه من الصحة يمكن أن يحمل له وجه يمكن أن يحمل عليه. وهذا الكلام مصف لأنه لم يقل والذي قاله صواب بل قال والذي قاله متجف والتوجيه هو أن يوضح الإنسان محملا يمكن أن يحمل عليه الكلام سواء قصده قائله أو لم يقصده فالتوجيه يعرفونه بأنه يبدأ ما ناسب بلا يقول الشيخ يحضيه رحمة الله عليه إبداء ما ناسب للإذبات لذابة الأحكام توجيهاته توجيهاته يذب... إبداء ما ناسب لا إذباته لأن المجتهد في الفن كالحاذق بالبناء دخل دارا فجعل يقول وضع الباني هذا الحجر لحكمة كذا وهذا لحكمة كذا فإن ما فقف الحمد لله وإلا فقد أتى بما يشبه ولا ينكر عليه فإن فإن ضن العدم يحصل بعدم وجوده فيه أي فإن ضن عدم وجود الحديث أصلا في الباب يحصل بعدم وجوده في سنني أبي داود إذا لم تجد حديثا في باب معين من باب الفقه في سنني أبي داود فإنك يحصل لديك الظن غالبا أنه ليس حديث صحيح لأنه لو كان فيه حديث صحيح معروف في هذا الباب لأتى بها أبي داود ولذلك فإنه كان يأتي بما صح لديه فإن لم يجد في الباب حديثا صحيحا يأتي بالحديث الضعيف فهو أولى لديه من الرأي ولهذا يقول العراقي في الألفية كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن ونده بما, بما وجد في الباب وظنه هو المكلف به في الفرع هو حصول الظنية غلبة الظنة فقط وبالغ النووي في الرد عليه بالغ النووي رحمه الله عليه في الرد على الرافعية رحمه الله عليه, عليه في هذا الباب وذلك في الروضة فكتاب الروضة للمام النووي تعقب فيه الرافعية كثيرا في كتابه ويتاب فوائده جمع فوائد الرافعية وزاد عليه وتعقب عليه المسائل التي يراء أنه فيها في تمثيله بسنن أبي وذلك أن الشافعية يرون أن الكتاب الجامع لأدلة الأحكام من الحديث هو سنن أبي بكرين البيهقي رحمة الله عليه فسنن أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث بينما سنن البيهقية أحد عشر ألف حديث زيادة الحديث بمعناها العام فيها المرفوعات والمراسيل والمقطوعات لتوهمه من كلامه خلاف مرادها إلي أن النووي توهم من كلامه أن الرافعية يرى أن أبا داود قصد الحصرة في أدلة الأحكام من الحديث وليس ذلك واقعا لغته اللغة المعتبر منها معرفة المهردات الواقعة في الكتاب والسنة ويكفي في ذلك كما ذكرنا المهردات للراغب الاصفهاني أو كتاب نعم الشيء إن شاء الله كتاب من كتب غريب الحديث ككتاب يبي عبيدة معمر من مدنى أو كتاب يبي عبيد القاسم من سلام أو الغريبين ليب طالب من المكي للمكي المكي ابن يبي طالب أقصد ولي وكذلك كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ومعرفة فهم التراكيب اللغة العربية التركيب الجمل من الفاعلية في الجملة الفعلية والمفعولية كذلك الفرق بين ما هو عمدة وما هو فضلة والإضافة في حق المجرورات ونحو ذلك دون دقائق العلمين العلمين علم غريب, غريب الألفاظ وعلم التراكيب من نحو لا يطلب علم دقائقهما وهذا المقدار يسير جدا ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج لا حفظه فلا يلزم أن يحفظ المجتهد كتاب سبويه أو ألفية مالك لا يلزم حفظ ذلك لكن لا بد أن يكون فاهما لهذه القواعد ويستطيع الرجوع إليها عند الحاجة وترتيب المقدمات أيضا يسير القدر الذي يحتاج به الإنسان إلى ترتيب المقدمات من المنطقية ومن طرق الادلة من الاصول يسير ايضا واما شرائط القياس اي ما يشترطه في الاصل وما يشترطه في الفرع وما يشترطه في العلة وما يشترطه في حكم الاصل هذه اربعة اركان هي اركان القياس وكل واحد منها له شروط وجميع ذلك واحد وعشرون شرطا تدرس في علم الاصول فلا يلزم ذلك، ولذلك قال وهو الكلام فيه شرائط الأصل والفرع وشرائط العلة، وأيضاً شرائط حكم الأصل وأقسامها أقسام العلة وهي العلة المركبة والعلة البسيطة والعلة المستنبطة والعلة المنصوصة وكذلك العلة القاصرة والعلة المتعديّة ورحو ذلك هذه الأقسام لا يلزم معرفتها للمستفه ومطلاطها وهي القوادح التي تقدح في العلة. وتقديم بعضها على بعض تقديم بعض الأقيسة على بعض عند التعارض فهو باب واصع يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيرا ومنه يحصل الاختلاف غالبا هذا هو أبل أكثر أسباب الخلاف بين العلماء مع كونه بعض وصول الفقه مع كونه ليس وصول الفقه كله لكن هو أغلب وما يقع فيه الخلاف باب القياس لتفصيلاته قال فثبت بذلك ما قاله الإمام أن الركن الأعظم أن الركن الأعظم والأمر المهم الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه بما ذكره الفخر الرازي من سبره وتقسيمه تبين أن أهم شيء للمجتهده هو علمه بأصول الفقه نقف هنا عند واضع علم الأصول و. سنحاول إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة أن يكون فيها مشاركة لكم فهذا العلم كما ذكرنا علم تطبيقي فإذا وصلنا إلى التطبيق والأمثلة فستكون لكم مشاركة إن شاء الله تعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا ناسعا عملا صالحا متقبلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله